أنا صامد رغم الجرا رغم الأعادي والسلا وأظل أرفع عرايتي وأنادي حي على الكفا أنا صامد رغم الجرا رغم الأعادي والسلا وأظل أرفع عرايتي وأنادي حي على الكفا أنا صامد أنا صامد أنا صامد, أنا صامد, أنا صامد, أنا صامد أنا صامت, أنا صامتٌ أنا صامتٌ يا أهل غزة تكبروا في ليلكم واستبشروا لا تيسو لا تركنوا فالفجر آن له البواذ في ليلكم واستبشروا لا تيسوا لا تركنوا فالفجر آن له البواب يا أهل غازة كبروا في ليلكم واستبشروا لا تيسوا لا تركنوا فالفجر آن له البواب رغم الأعادي والسلا، وأضل أرفع رايتي وأناد حي على الكفى أنا صامد رغم الجرا رغم الأعادي والسلا، وأضل أرفع رايتي وأناد حي على الكفى أنا صامد أنا صامد أنا صامد, أنا صامد, أنا صامد أنا صامد أنا صامد مهما الضلال استأسد والظلم تابوت تلدى فالنصر يا أرض الفدا بعد الظلام مئة الصباح مهما الضلال استأسد وظ المتابو فالنصر يا أرض الفدا بعد الظلام أتصبا ونهما الضلال استهسدا والظلم تابوت العدا فالنصر يا أرض الفدا بعد الظلام أتصبا رغم الأعادي والسلا، وظل أرفع رايتي، ونادي حي على الكفأ. أنا صامد رغم الجرا، رغم الأعادي والسلا، وظل أرفع رايتي، ونادي حي على الكفأ. أنا صامد، أنا صامد، أنا صامد، أنا صامد، أنا صامد، أنا <تصح> صامد. <pharmaceutical>